وَأَذَلُّ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَى مَآتِ يَوْمِ الْحَدِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَلِيئٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُرِثُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَعَلِمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْلِمِينَ لَهُ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 فَإِنَّ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَفْعَلُوا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِدْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ كُمْمَ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ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 تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون وان كفوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم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 اتَّقُواْ لَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن تُرْهِبُهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِهِ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرُكُم عَلَيْهِمْ وَيَسْفِحُ دُورَ قَوْمٍ مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ان حَسِبْتُمْ ان تُتْرَكُوا ولما يعلم يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ من مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ والله وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ما كان للمشركين أن يعملوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي نارهم هم قالبون.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 إخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجاره وأموال نقترفتموها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله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 ويوم حنين إِذْ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبتكم وليتم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 والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا نسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضلي إن شاء إن الله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 لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفلوا نور الله بأفواههم ويأبى الله الا أن يتم نوره ولو كره الكافرون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 إِنَّ عِدَّةَ الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض مِنْهَا منها حُرُمٌ حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم.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 قيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه وأمو ويجعلونه عمل يواضئ عدة ما حرم الله ليواضئ ما حرم الله ما حرم الله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 إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هما فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُفْلًا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ العليا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنَّ فِي رُقَّاتِهِ وَتِقَالَاتِهِ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَفْوُوسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 فَإِنَّ الله لَا يُؤَخِّرُ الْكَافِرِينَ لهم حتى يتبين لك فَإِذَا جَاءَ وتعلم الكاذبين. لَا لا سَاعَةً الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. والله عليم بالمتقين بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ بِأَمْوَالِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ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 وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِن تُصِبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا إِن يَقُولُوا قَدْ أَفْلَحْنَا مَا مِنكُم مِّنْ قَبِيٍّ وَيَتَوَلَّوْنَ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 قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقوب ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون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 ألم يأتهم النبؤ الذين من قبلهم قوم وحي وعدي وثود وقوم إبراهيم وَقَوْمِ إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفيك؟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 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ نَبِّ فَامْسَلْ مَصِيرِ يَحْنِثُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا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 ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا, وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب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 فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا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 إنهم كفروا بالله ورسوله وباتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وَإِذَا أُنْذِرَتْ سَوْرَةٌ أَنَامُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْ وَقْفٍ وَقَالُوا دَرْنَا نَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَبُّ بِأَيِّ يَتَّخِذُونَ مَعَ الْخَوَانِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ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 ولا على الذين إذا ما لتحملهم قلت لا يجدوا ما أحملكم عليه تولوا وآي تفيض من الدمع حزنا وآي لهم ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء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 وَسَأَرَى اللَّهُ عَمَلَكُم وَرَسُولُهُ تُمْمَتُ رَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا قَلَبَتُمْ إلَيْهِمْ لِتُعْرِبُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِبُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ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 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَادِرِينَ وَالْأَوَّضَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُ بِإِحْتَالِ رَبِّي اللَّهَ عنهم ورضو عَنْهُ وَرَضُوهُ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تدري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم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 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخرتي أنعت الله ان يتوب عليهم إن الله غفور رحيم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 وَقُولِي مَنْ فَتَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مُرْجَؤُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّمَا يُعَذِّبُهُمْ وَإِنَّمَا يَتُوبُ عَلَيْهِم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا برارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل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 والله يحب المطهرين أفمن أسف بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسف بنيانه على شفاجر فينهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يخطئون واديا الا كتب لهم وَلَا إلا كتب لَهُمْ ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون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 صرَفَ اللَّهُ خُلُوبَهُ بَأَنَّهُمْ خَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ فَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَحْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْنِ مَا عَلِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَأُوا فُرُوحِي فإن تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم